قطعة موصلك واتصالك خيب تظنب انتظارك ونرجيك أجوس شارم ارتحل بارتحالك وفكار حس في مزارك تناجيك زاد الجهر من غربتي وانفصالك وبعت عني واللي علي شربك ما بي سوى دربك وشوفات تقبالك وانك تسالف مع عزيزك وغاليك بس غير هذا لا يجي عند بالك ما لي مقاصد في كلامي وطريقي يلي قطعت مواصلك واتصالك اتصالد خيبت بانتظارك من انتظارك وانا رجيك اجوس شهر مرتحل بفتحالك في مزارك تناجيك ما غيري ها جسمي ونوعي على يقطع مسافة وراهن مهاليك واسلام لي عسى وفير فالك عسى السعادة في بقايا لياليك